بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى عدة روايات ذكرنا لكم بالأمس أرقامها حتى تطالعوها بالبيت وانا الان اجري اصاله الصحة بشانكم وافترض انكم طالعتوها بالبيت اذا لا حاجه لقراءتها عليكم وحتى اقدر ان اجمع جوانب الحديث واشرح ما ينبغي ان يقال في المقام هذه الروايات التي we او التي طالعتموها بالبيت القاسم المشترك فيما بينها باستثناء bijt وعدم خبر ولادة الشيعة تتكلم عن هذا وتجعل هذا هو قله وسبب تحليل الخمس وهذا فهم منه أنه اذا المسألة راجعة إلى الجواري المسبية في الحروب التي كانت تقع بين خلفاء الجور من ناحيه والكفار من ناحيه اخرى عندئذ يقال انه لو كانت الغنيمه كلها للامام باعتبار عدم الاذن اذا لم تكن المشكله مخصوصه بخمس الجواري حتى الإمام يقول أبحنا الخمس لشيعتنا كي تطيب ولادتهم وإنما المفروض أن يقول أبحن الغنيمة الغنيمة كلها للإمام لأنها لأن الحرب كانت ولا إذن فالمفروض بالإمام عليه الصلاة والسلام يقول أبحن الغنيمة لشيعتنا مثلا بينما ما قال هكذا وإنما قال أبحن الخمس فهذا يعني أن الغنيمة ليست كلها لهم سلام الله عليهم إنما أربعة أخمسها للمقاتلين، وخمس الغنيمة لهم هم حللوا هذا الخمس للشيعة. هذا هو البيان العام بالنسبة لكل هذه الروايات ما عدا الرواية الرابعة عشر. الرواية الرابعة عشر ما مذكور بي مسألة. طيب الولادة وما مذكر بهذا التعليل ولكن الروات الرابعة عشر يذكر ضمنا مسألة ما أري صفايا الملوك أو شي من هالقبيل صفو المال أظن لنا الأنفال لنا كذا لنا الخمس لنا الأرفال ضمن قيل ولنا صفو المال بقرينة لنا صفو المال نفهم أنه إذن هذا بإشارة إلى, إلى الغنائم إلى غنائم الحرب لأن صفو المال مال هناك وغنائم الحرب حتما كانت بقيادة خلفاء الجورخ لم تكن بإذن من غبيل أيم سلام الله عليهم Wol wukana was het de ganimede, allemaal imam. maar dat is niet de bedoeling. We hebben een andere bedoeling. We hebben een andere bedoeling. We hebben een andere bedoeling. We hebben een والغريب أن السيد الخوي رحمه الله أصلا لم يلتفت إلى هذه النكته ولم يدرج روايات التحليل في هذا الباب ليش ما أدري وإنما التفت إلى رواه الحلبي التي قرأناها منذ البدء بشأن من كان في لوائهم فحصل على غنيمة الإمام قال يؤدي خمسا ويطيب له التفت إلى ذيك الرواية وإلى أن هذه الرواية تعارض يؤدي خمسا ويطيب له كيف إذن حتما الغنيمة لم تكن بإذن الإمام هو يقول في لوائهم كان هو في لوائ خلفاء الجور كيف يقول الإمام يؤدي خمسا ويطيب له ويطيب له أليس هذا معناه أنه إذن الحرب لكي تجعل الغنيمة للمسلمين ما مشروطه بأن تكون بإذن الإمام نعم الخمس للإمام يقول عليه الصلاه والسلام يؤدي خمسا ويطيب له ملتفت إلى هذه الرواية فقط في حسب. وبما أنه آمن هو بصحة سنة للرواية لأن علي بن إسماعيل في لأن علي بن إسماعيل هو استظهر على ما نقلنا أمس ما ألي أمس أو الأمس استظهر أنه منصرف إلى في هذه الطبقة منصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى وعلي بن إسماعيل بن عيسى في ذاك التاريخ الذي كتب السير القوي رحمه الله أو درس هذه الأبحاث التي كتبت بقلم الشيخ البروجر رحمه الله حينما درس هذا البحث كان يؤمن بقاعدة أن من ورد في كامل الزيارات في أساني كامل الزيارات فهو ثقه كان يؤمن بهذه القاعدة ولهذا كان يؤمن ب وثاقه علي بن إسماعيل ابن علي بن إسماعيل ابن شنو علي بن عيسى <تصفيق> بلي؟, <تصفيق> بلي علي بن إسماعيل بن عيسى صح؟ ولهذا ما استطاع أن يتخلص من هذه الرواية بما ذكرنا نحن من مسألة ال ضعف السمد فاحتاج إذن في التفتيش عن مشكلة دلالية بي نقاش دلالي بي إذا أردنا أن نتخلص من هذه الرواية يجب أن نفحص عن نقاش دلالي بي وذكر رضوان الله عليه نقاشين دلاليين في هذه الرواية أولها ينقله عن صاحب الجواهر يقول صاحب الجواهر رحمه الله هكذا قال قال خب نحن نؤمن بأن الحرب يجب أن تكون بإذن الإمام أفرضوا لصحرحة معاملية ابن وهب الحرب يجب أن تكون بإذن الإمام حتى تكون الغنيمة للمحاربين أو للمقاتلين وهذه الرواية نحملها رواية بل يؤدي خمسا ويطيب له نحملها على أنه نقول هنا في مورد روايات صحيح بل في مورد رواية الحلبي نقول أن الحرب خب لم تكن بإذن الإمام والغانيمة كلها للإمام كانت الامام له الحق أن لا يطالبه أو لا يطالب شيعته الا بالخمس يقول إن الخمس هل باقي حلال لك شكبي هذه الروايه لا تدل على أنه ان شرط الاذن ما موجود لا شرط الإذن موجود وفي مور الرواية شاط الإذن ك... في مور الرواية الإذن ما كان موجود لأن هذا الشيعي حارب في لواء خلفاء من عباس وهم خلفاء الجوهر. خب الإمام ده يقول أنه ادفع خمسا ويطيب لك يطيب. هم على حقل الإمام يطيب له الأربعة أخماس كله إلى كله للإمام ده يطيب لشعته أربعة. أربعة أخماس منها الغنيمة ويأخذ الخومس إلى أي, أي مشكلة في ذلك وأي دلالة في هذه الرواية على عدم شرط الإيد هذا جواب الجواب الذي ينقله السير الخوئي رحمه الله عن صاحب الجواهر ثم يعترض هو السير الخوئي يعترض على هذا الجواب ويقول أن هذا الجواب غير صحيح وذلك لأن ظاهر الكلام الذي يصدر من الشارع أنه بصدد بيان الحكم الشرعي بينما هذا التفسير معناه حمل كلام الامام على الحكم الولائي يعني تفترض ان الغنيمه كلها للامام قال الإمام مو لشخص الامام بوصفه فلان ابن فلان انما للامام بوصفه إماما وبما له من ولايه الغنيمه كلها للامام ثم قال الإمام حكما ولائيا انه قال انت انضين الخمس والباقي لك حلال هذا ده لا تحمل هذا على الحكم الولائي وهذا خلاف الظاهر حمل الكلام على الحكم الولائي بحاجة إلى قرينة الأصل في كلام الشارع أن يكون حكما شرعيا هذا الكلام الذي يقوله السيد رحمه الله كنقاش في جواب صاحب الجواهر رحمه الله أقول ان افتراض هكذا قاعده بشكل عام قاعده انه متى ما دار الامر في كلام الامام بين ان يكون بيانا للحكم الشرعي او يكون بيانا ولائيان الاصل فيه ان يكون بيانا للحكم الشرعي افتراض هكذا ب... هكذا قاعدة بشكل عام لا نعرف من شاءه وذلك لأن الإمام عليه الصلاة والسلام نحن نعلم أنه متقمص بكل القميصين الإمام خب متقمص بقميص الشر هذا لا شك فيه يعني الإمام امتداد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أن يبين الأحكام الشرعية صح متقمص بقميص الشر وأيضا الإمام متقمص بقميص الولايات هم امتدادا رسول الرسول الله صلى الله عليه وسلم متقمصا بكم قميص إذن أو امتداءا نقول أن كلام الإمام احيانا يجي باحتمالات احتمال أن يكون حكما شرعيا وإحتمال أن يكون حكما وليائيا فلو وجدت قرين على حكم الولائي خو تحمل على الحكم الولائي كما قيل بذلك في مثل لا يمنع فضل ما ليمنع فضل لا وما شابه من بعض الاحكام اللي حملت من قبل بعض الفضاه على الحكم الولائي على كل حال لو المناسبات اقتضت أن تكون حكما وليائيا نحمل على الحكم الولاي ولو أن المناسبات اقتضت أن تكون حكما شرعيا نحمل على الحكم الشرعي مثلا لو أن سؤال السائل كان راجعا إلى حكم من أحكم الصلاة من أحكم الصوم وما شابه ذلك من الأبواب التي هي بعيدة عن مسائل حكم الولائي خب هنا طبعا نحمله على حكم الشرعي لو أن مثال آخر لو أن كلام السائل كان عن أمر ينسجم مع الحكم الولائي وينسجم مع الحكم الشرعي ينسجم مع الثنين أنت إذن نأتي إلى جواب الإمام لو أن الإمام أعطى بينا كبرا كلية تتبع في كل زمان وفي كل مكان طبعا هذا نحمله على الحكم الشرعي ما نحمله على الحكم الولائي لأن الحكم الولائي بطبيعته متقيد بزمان أو مكان الحكم الطبيعي دائما وقتي أو موضعي وفق المصالح الوقتية أو الموضعية فحينما يكون الحكم الذي بينه الإمام رغم أن سؤال السائل ينسجم أن يكون مرتبطا بالحكم الولائي وينسجم هم أن يكون مرتبطا بالحكم الشارعي لكن الإمام حينما يعطي بيانا عاما بنحو القضية الحقيقية لا تختص بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان نفهم أن هذا نحمله على كل الشرع لأنه لو كان حكما ولائيا لاختص بزمان أو بمكان لاختص بخصوصيات وقتية أو, أو موضعية بلا إشكال هذا صح وصدفة في, في مورد رواية الحلبي كلتا هاتين النقطتين ما موجود يعني في مورد رواية الحلبي لا أن السؤال سنخ سؤال ما ينسجم إلا مع الأحكام مع السؤال عن الأحكام الشرعية فإن السؤال لم يكن سؤالا عن صلاة أو صومة ولا عن قضية مالية في الموارد التي ما تنسجم مع الأحكام الولائية وإنما السؤال سؤال عن قضية مالية تنسجم أن يكون راجع إلى الحكم الولائي كما تنسجم أن يكون راجع إلى الحكم الشهرين السؤال هكذا يسأل السؤال يقول أن أبعب الله في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة هذا السؤال هذا هذا ينسجم مع الحكم الشرعي أن يفهم هذا السائل من جواب الإمام أنه جائز ما بيشي فلن يكون أنت في لوائهم وأصبت غنيمة جائز هذا ممكن وينسجم أيضا مع الحكم الولائي يعني يأخذ إذن ولائي من الإمام الغنيمة للإمام لكن الإمام ينضي إذن ولائي ها ها ها ينسجم مع كليهما فالسؤال ما بقرينة على ان نظر السائل يكون منصبا على الحكم الشرعي ينسجم معهما خب نأتي إلى الجواب الجواب لم يرد في لسان الإمام بلغة قضية حقيقية لا يحتمل فيها دخل زمان أو مكان لم يرد بها هذه اللغة الإمام لغته هادة. قال عليه الصلاة والسلام يؤدي خمسا ويطيب له أو يؤدي خمسا ما أدي خمسا أو خمسا ما باب اثنين مما يجب فيه الخمس الحديث الثامن يؤدي خمس سنه ويطيب له خب هذا هل هذا حكم عام هو دا يبين ما يناسب ما يرجع الى هذا الذي عمل في لوائهم واشترك في لوائهم في لواء خلفاء العباس في حرب من القرود. يقول يؤدي خمس سنه ويطيب له مكتوب هنا خمس سنه الموجود هنا في الوسائل خمسة ويطيب له خب هذا لم يذكر الإمام قضية عامة قضية حقيقية فمن المحتمل أن تكون القضية خاصة بمن يستلم غنيمة من خلفاء الجور وفي زمن عدم بسط اليد للإمام هذا احتمال وارد مو فقط قضية عامة تشمل حتى حتى الحالات الأخرى والازمنه الأخرى والأم لا إنما هذا محتمل أن يكون هذا خمس خمس هذا الرجل وخمس من كل من كان مثله هو يخاطب هذا الرجل يقول يؤدي خم سنوات يطيب له أو خم سنوات يطيب له قد يكون هذا حكم هذا الرجل وكل من مثله يعني كل من كان في لواء خليفة إسلامية جائرة والإمام كان ما مبسوط الياد ليست الأمور بيد الإمام لعل هذا حكم وهذا الحكم يمكن أن يكون ولائيا كما يمكن أن يكون شرعيا وعليه فهذا الإشكال الذي أورده السير الخوي رحمه الله على صاحب الجواهر غير وارد فيتم جواب صاحب الجواهر الا بلي؟ الذي خمسها ليس بمنزله ودي, ودي انا اريد ابين هذا ال... اقول لو كان يستفيد السيد الخوي رحمه الله من كلمة خمسة يعني هذا الضمير ال الضمير اللي راجع إلى معنى سب كان كلامه كان كلامه أتقن يعني مو يتمسك بقاعدة عامة وهي قاعدة أن كلام الشارع ظاهر في بيان حكم الشارع وليس في بيان الحكم الولائي هذا هالقاعدة ننجبه وأش ما دام الشارع له متقنص بقميصين هم الشارع وهم ولي لماذا نقول بشكل عام أن كلامه مظاهر في تقنية الشارع لعله بالإمكان أن نستفيد من غميرنا نقول يؤدي خمس سنة لو كانت الغنيما هي كلها شرعا للإمام إذن خمس سنة شنو؟ الإمام خمس ما إذا كل قبل. لعلنا نستطيع أن نستفيد من كلمتنا على أي حال إن صح هذا البيان المن... الذي نقدره عن صاحب الجواهر هذا البيان لا يمكننا أن نسريه إلى أخبار التحليل هذا ممكن هذا البيان لا ياتي اخبار التحليل حتما تنظر الى الحكم الشرقي بلا شك وذلك لان اخبار التحليل لا تحلل خمس الغنيمه يعني مما يفهم ان المشكله كانت في الخمس المشكله ما كانت في كل الغنيمه والا لو كانت المشكله في كل في كل غنيمه ما كان يمكن حل المشكل بالنسبه للشيعاه بتحليل الخمس افرضوا حلل الخمس شيفيد خب باقي البقيه شلون فيثبت بذلك ان المشكله لم تكن في اصل الغنيمه انما المشكله في الخمس الامام حللها سحل تحليلا ولائيا شرعيا اي شيء الإمام حلل بتحليل الخمس فإذا كانت المشكلة في أصل غنيمة، إذن يبدو أن الحكم الشرعي في أصل غنيمة أن الغنيمة للإمام، الغنيمة مع دام أن الحرب بلا إذن الغنيم الغنيمة للإمام، أشحكون شرعي هذا، لأنه لو كان الحكم الشرعي أن الغنيمة للمقاتلين، فمن أول مشكلة ما أكون، المشكلة تختص ب المشكله تختص بالخمس ولهذا على يمحى للخمس في حين انه قد فرضنا في حين انه هنا الروايات لا تقول ان الخمس مطيب للشيعة حتى حتى تطيب ولادتهم ولا تخبث خنما يقول هكذا هذا معناه أنه إذن الغنيمة لم تكن للإمام أصلا من ناحية شرعية لم تكن للإمام لأنه لو كانت الغنيمة للإمام ما كان ينحل ما كانت تنحل المشكلة بتحليل الخمس فهذه الروايات اقوى يعني الاستدلال بهذه الروايات في مقابل ما دل على شرط الاذن أقوى بعد ذلك ناتي الى الجواب الثاني للسيد الخوي رحمه الله عن روايه الحلبي الجواب الثاني والذي تبنه هو هو تبنى هذا الجواب على تشويش في العباره بس يحتمل ان التشويش من قبل المقرر يبدو هو هكذا يريد بالجواب الثاني يقول أن الرواية بعد أن يحملها بعد أن كان يحملها على الحكم الشرعي يؤدي خمس سنوى يطيب له محمولا على الحكم الشارعي يقول هذه الرواية لا تدل على عدم ال... عدم اشتراط الإذن ذلك لاحتمال أن الإذن كان موجود صحيح صحيح أن المشرف على الحرب خليفة الجور هذا صحيح لكن الذي نفهمه من التاريخ هو أن الأئمة عليه الصلاة والسلام كانوا يمضون حرب خلفاء الجور ضد الكفار هذا كان بحسب التاريخ هكذا مفهوم أن الحرب كانت مضافة من قبلهم وهذا كفى نعم هم ما ميجون إلى الإمام يستئذنون للإمام صح است إذن هل معنى ماكو؟ ما لكن الائمه كانوا يوافقون وكان وكانوا يمضون هذا هل هل مقدار ورد في كلام في في كلام السيد الخوي. بعد شواهد تاريخية ما يذكره هو ما ما ذاكر أنه ما هي الشواهد التاريخية على ذلك؟ بس أنا الذي يخطر ببالي فعلا الشاهدان. وما قصة الإمام الحسن صلى الله عليه الذي اشترك في بعض حروب خلفاء الجور وبأمر أبيه أن المؤمن صلى الله عليه هذا شاهد والشاهد الثاني هذا الشاهد الثاني وأن كان ليس في باب الحرب ولكن إجمالا يشهد أن الأئمة في المشاكل التي كان ارتقى بين خلفاء الجور وبين الكفار الآن كانوا يقفون إلى صف خلفاء الجور وضد الكفار هل مقدار يشهد الشهيد الثاني وإن كان القضية مراجعة إلى إلى, الى باب الحارق وهي قصة الإمام الباطر سلام الله عليه القضية المعروفة أنه حينما هدد هدد ملك الروم أظن هدد المسلمين هدد الخليفة بأصفه بس هو ممثل المسلمين كان الخليفة في نظر الكفار هددهم بأنه سيصنعون درهما أو دينارا ما أدكر سأل قصة دير معروفة ويسبون في ذاك الدرهم رسول الله والخليفة احتار كيف كيف يحل المشكل كل ما جمع مفكرينه وذوي القدرات ما استطاع أن يحل المشكل إلى أن أشار له بعضهم انه أنت تعرف الحل قدمان لكن ما بنأك تتجه إلى ذلك ما تعرف بذلك الشخص ما بنأك تتجي إلى ذلك الشخص قال لي منه؟ قال أنت تدري الباطل السلام الله، ذاك هو الذي يكون قادرا على الحال فأرسل الإمام, الإمام الباقر وأكرمه، وطلب منه الحال عندئذ الإمام بين له في القصة المعروفة أنه كيف وبأي شكل أنتم تضربون الدرهم وتمشوا، فذاك السلطان الرومي لو أراد أن يصنع درهما من هذا القبيل، لكن الدرهم ما راح يروج في بلاد المسلمين، فهو راح يتضرر بذلك وما ما راح يقدر يصير شيء في القصة المعروفة الموجودة في التاريخ. على كل إن هذه القصة بهالمقدار يشهد سواء كان هذا قلت لكم مو في موضوع الحرب، فبناء والاحتمال كافي احتمال ان الحروب كانت منظات خلفاء الجور مع الكفار كانت منظات حتى لو احتملناها احتمال هذا كافي في أن المعارضة إذن لا تثبت التعارض لا يثبت وإن لم يثبت التعارض إذن يبقى يبقى الدليل الذي دل على شاطئ الإذن يبقى على حاله وهو صحيح معارضة ابن وهاب وهذا الجواب كما يصلح أن يكون جوابا على رواية الحلبي كذلك يصلح أن يكون جوابا على أخبار التحليلها بنفس الدكتور نقول نعم في موارد أخبار التحليل المشكلة لم تكن في الغنيمة إنما كانت في الخمس والس ولعل والسبب في ذلك هو أن الغنيمة كانت شرعية رغم أن القائمين بتحصيل الغنيمة هم خلفاء الجور كانت شرعيه بعدين تقسيمها خبلت تكون شرعي يعني خلفوا الجور كانوا ينضوا الى غير اصحابها صدفه فتشيعوا يهم انضوا الها هذا هذا المقدار اللي انضوا له هذا شرعي وغايه ما هناك المشكله كانت في الخمس والامام حل الخمس فهذا الجواب انتم يتم في كلا الموردين البحث مهم الذي يجب أن نبحثه هو مسألة أيام الغيبة في ما هو حكم أيام الغيبة يعني لو أنه في أيام الغيبة حصلت حرب بين المسلمين والكفار بس ذاك الزمان أيام خلفاء الجور الخليفة الجائر كان والإمام هم كان حاضر موجود لكن في أيام الغيبة ماذا نصنع في أيام الغيبة هل نقول أنه لو وقعت حرب بين المسلمين والكفار فالغنيمة للمقاتلين أم ماذا هذا هو البحث المهم الذي يكون له أثر عملي في زماننا لو وقع شيء من هذا القبيل الموعدنا معكم يوم الاثنين